اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا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 إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق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 والله اعلم بما يوعون فبشره بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون